فَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسى إذ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُنسُوا إِنِّي آنَشْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى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 وَحُلُّ عُقْدَةٍ مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجْعَلِّي وَسِيرًا مِّن أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُر بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا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 فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالشاح ليأخذه عدول لي وعدول له وألقيت عليك محبة مني, مني تصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله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 وَاصْنَعْ عِنْدِي كُلَّ نَفْسٍ إِذْ هَمَّتْ تَمَاقَوْكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنَاهِي فِي ذِكْرِي إِرْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ بَلَى أَنْتَ مَكَانٌ شَوَى قَالَ مَا مَوْعِدُكُمْ يَمُزِّيْنَتِ وَأَنْ يَحْشَرَنَّ سُبُوَحًا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موشى لا تفتروا على الله كذبا فيفحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بيلهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد نفلح اليوم من استعلى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 أطع أن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أين أشد عذابا وأبقى. قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليوفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وما بقا إن هو من يأتي ربهم مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنٌ قَد عَمِل الصَّالِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الدَّرْجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَنِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى بَلْقَدْ أَنْحَىٰ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ قَلِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسَأُ لَا تَخَافُ دَرَكَ وَلَا تَخْشَىٰ فأتبعهم في رعون بجنوده فوشيهم من اليمن ما وشيهم وأضل في رعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوك وما عدناكم وما عدناكم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 وَإِنَّ مِنهُ لَغَفَارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَنَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ أَلَمْ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَن جِنِّ رَبِّي لِتَرَوْا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ما ضلهم السابرين فرجع موسى إلى قومه يَا أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أرد أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فطذفناها فكذلك فَقَوَّزْنَاهُمْ فَكَانَ زَانِكًا أَنْقَسَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ظرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري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 وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّ مَآلَ إِلَٰهِكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَشِيَعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ جرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبستم إلا يوما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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَنِزَاعُكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّكَ أَنْلاَ تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَظْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منا فبدت لهما سوآتهما مطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَكَوَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ ضَيِّرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وكذلك يوم تشاء وكذلك كان جزاء من اشرف وما لم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الاخرة انشد وابقا فلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في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 وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ مَأْطِراً نَهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَىٰ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْلَكَ إلَى مَا مَتَعْنَاهِ بِهِ أزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْكِنَهُمْ فِيهِ فليزق ربك غيره وأبقا وأمر أهلك بالصلاة نصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك بل عاقبة التقوى فقالوا لولا يأتينا بأيّة من ربه أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتْتَ